السلام عليكم ورحمه الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نكمل ما قال الشيخ ويوه يتكلم عن عقيده اهل السنه هو قد اطال جدا في بحث الأسماء والصفات وذكر يعني كثيرا من الصفات وتكلم عليه بشأن التفصيل قال المصنف رحمه الله المصنف اللي هو كتب كتاب ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد أي بالعدل وهذا باب من الأبواب المهمة جدا وهذا الباب يعني إذا علم وفق يعني عقيدة أهل السنة والجماعة لا المرء أن يضع الأمور في نصابها فمن ضمن مثلا ما ينبغي العلم به أن الله عز وجل أنزل مع رسله كتبا مثلا فالله عز وجل أنزل على إبراهيم صحف إبراهيم وأنزل على داود الزفور وأنزل على موسى التورا وأنزل على عيسى الإنجيل وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فلابد عشان تفهم هذه الكتب وتعرفها لازم لما تكت ذاكر تذكر من الآخر يعني تذكر القرآن تذاكر القرآن عشان تعرف مواضع أو قيمة هذه الكتب أما بالنسبة للقرآن كريم فكان النبي صلى الله عليه وآخر وسلم فكان النبي صلى لا يقرأ ولا يكتب خلي الأخوات معنا بس فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب فجعل لنفسه كتبه يعرفون بكتبه الوحي ومن هؤلاء زياد بن ثابت ومن هؤلاء ابي بن كعب ومن هؤلاء معاويه بن ابي سفيان فهؤلاء جميعا من كتبه, من كتبة الوحي فاذا نزل القران على النبي صلى أمر بكتابته وكانوا يكتبون هذا فيما يتيسر لهم يعني سعف النخيل مثلا يكتبوه يكتبوه في أي حاجة أي حاجة قدامهم يكتبوه فتوفر فلما فت نزل القرآن كان كل واحد عنده مصحفه ولكن مثلا تجد أن في مصحف مثلا مفوش الحمد لله رب العالمين فتحا في مصحف تاني ما في تليش والله أحد قول أعوذ برب الفلأ قول أعوذ برب الناس. ليس هذا ليس معنى كده يعني أن الحاجات لم ينزلتش. ولكن معنى إيه إنه هو مدوينهاش لسهولتها فقط. فما رضي اكتبه. ولك هذه لم تكن في مصحف أبي هذه لم تكن في مصحف ابن مسعود وهكذا. فلما اراد ابو بكر رضي الله عنه جمع المصحف جعل دين مين ها من اللي جمع لا, لا اللي, اللي عهد اليه بالجمع مين زيد وزيد بن ثابت صحابي من كتبه الواحد وكان زيد رضي الله عنه يتحرك كثيرا فين ها فين في النقل او في الروايه عن الله سبحانه وتعالى فضلا عن انه حافظ فضلا عن ان سيدنا زيد حافظ يعني هو شخصيا حافظ ويراجع وعشان تعرف من هو زيد بن سابت لأن المطلوب من زيد بن سابت أن يكون, إيه؟ أن أن يكون ذا, ذا حافظة قوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحارف الكتب التي تأتي من هنا وهناك فعهد إلى زيد بن سابت بتعلم السريانية فتعلمه في كم يوم 17 يوم يبقى سيدنا زيد بن يتعلم لغه اجنبيه في كم يوم 17 يوم يبقى دليل على انه ايه حافظه مع ذكاء خارق والصحابه متوفرون متواجدون لم نسمع أن أحداً اعترض على آية ولم نسمع أن أحداً انطقص آية ولم نسمع أن أحداً اختلف في آية ما سمعنا هذا الكلام فالذي كتب هو الذي ها؟ هنزل ما فيش فارق زمني ما فارق زمني يعني ما فارق زمني هو, هو مكتوبه هو زير ابن سامت جامعه وفي نفس الوقت بيعمل إيه بيراجع وفي نفس الوقت بيعمل إيه هو أصلاً حافظ يعني الذي كتب هو الذي كتب, اللذي كتب اللي هو كاتب الواحي سيدنا زيل بن سابت هو الذي سجل القرآن وبعد هذا القرآن الذي جمع عرض على حفظة كتاب الله لأن الحفظة من أصحابنا بساء الله سلم كانوا قلة يعني منهم مثلاً أبو بكر ومنهم عمر ومنهم عثمان ومنهم علي كل ذلك من كتب منا حفظه ومنهم زيل بن سابت نفسه ومنهم أبي بن كعب ومعاوية من كتبة الواحية وعبد الله بن مسعود بن أم كل ذلك كتبت الواحية وفي نفس الوقت حفاظ ما سمعنا أن أحداً اعترض على آية أو رد آية أو تشاغر في حق آية؟ لا يوجد شيئاً من هذه الأشياء. هل أن يكتب الوحيد هو أن يسجل المصحف؟ والصحابة الذين تنزل فيهم القرآن هم الذين سجلوا القرآن. لا يوجد وقت زمني بين النبشع صلى مكاتب الوحيد. هل أنتم؟ لا مجال للتحريف لا مجال للتبديل لا مجال للاختلاف لا مجال للإنكار حتى خراءات المصحف وعلى قراءات المصحف عندما عثمان بن عفان القرآن أنزل على سبعة أحرف ففي بعض الصحابة على الجبهة في بعض الغزوات. فقال له راني سرطة الرحمن. قال له ما رأى سرطة الرحمن؟, الرحمن. قال له ما هكذا أقرأها. الصحابة الثانية قال له ما أرهاش كده. قال له ما. طب نجيب ثالث. اقرأ سرطة الرحمن. قال له ما هكذا أقرأها. فاختلفوا في من؟ في القرآن. فجي واحد من الصحابة رأى لعثمان. قال له ادرك الامة. قال له ايه. قال لك ادرك الامة فسوف يختلفون في قرآن الله. ادرك الامة. قال له ازاي قال له حصل كيتو كيتو. طبعا اللي جاي بقى ايه حكاله قصة. ان الصحابة بدأوا يختلفون في بينهم فين. إيه؟ في القراءة. ما هو افرد اني معرفش الاخرية ابي. انا معرفش الاخرية ابي بن كعب. انت بتقرا بقراءه ابن مسعود مثلا واخد بالك انا ما واصليش قراءه ابن مسعود ويجي قراءه صحيحه ويجي قراءه صحيحه ان نتناطح والتناطح في هذا ها غير مسموح به نتناطح في اي حاجه ثانيه بس الى قران فالراجل الصحابي جه لعثمان قال له ادرك ادرك الأمة. فجاء عثمان ابن عفان عمل إباءة جمع المصاحف جميعها على مصحف واحد لأن المصحف الثاني كان عند السيدة حفصة أم واخده وأم رجعه وجعل هذا مصحف حتى هم يسمونه مصحف الإمام نسبة لمن؟ عثمان أم كتب سبع مصاحف انسخ سبع مصاحف نسخوا سبع مصاحف وامسك كل المصاحف اللي في ايد الناس ايه ها حرقها والهذا والمصحف وطبعا هو حافظ والمصحف اصلا مكتوب عند مين عند السيده فاعتنى به واخرجه واخد بين حذاك الناس بقى دلوقتي تفهم يعني والمصحف الايمان بيقول كذا وكذا الامور بقت تظبط كده لأن لو ترك الأمر على غاربه. أصلاً أنت تقرأ خراءة مثلاً. أنا رجحها لأنني نصص على الكتب. أنا ممكن أن يعني سأكون لك قصة. عشان تعرفوا قيمة القرآن وعظمة القرآن وفضل علماء هذه البلد إن شاء الله عز وجل. كان يأتي هنا واحد. من كفر الشيخ اسمه الشيخ عنطر. والشيخ عنطر كان صيد من الطراز الأول. فكان يقرأ قراءات غير موجودة في القراءات المتوترة ولا موجودة في القراءات الشازة. فهنا هناك علماء كان عندنا هنا رجل ضرير اسمه الشيخ سيد علي غيس. الشيخ سيد علي ده كان ضرير وكان حفظ الألفية وحفظ الشطبية. وكان هو المحفظ من كل جماعة بتوقع مركز شيربين هو المحفظهم وخاص القراءات. خلاص؟ فالشيخ سيد علي عرف ان الشيخ عنطر يقرأ كلام الفارغ ديه ويخترع كلام من عنده ليس له ايه اصل. فالشيخ سيد علي بلغ في الازهر وجمع شرائط وبعثها الأذر وبعثها الأذر حامل عليه حاملة موقفة ومنعوا أن إيه الشرائط تتنشر وكذا وكان بقى الجماعة اللي إيه سوا إني جبوا الشيخ عنطر واللي عنده ميتة يجب الشيخ عنطر وأنا لم أعرف أي شيء يجب الشيخ عنطر عندنا هنا بلدنا هنا اللي بيجي هنا وبيصح يعني وبينتشر زيح حصان كذا خد بال حضرتك وكل يوم الشيخ عنطر الشيخ عنطر فمن الذي وقف له ها الشيخ سيد وكان رجلا ضريرا فاراد الشيخ عنتر ان ينتقب شر انتقام فصلط عليه بعضا من اعوانه وخدوا الشيخ سيد علي ودوه مولد مولد اسمه مولد طنطا اسمه سيد البلوي وشبهناك وقاموه هناك. الرجل قاعدته كم يوم؟ ثلاث أيام. ففيه واحد كان هناك في طنطا من شربين، ورأى ما الذي جابك هنا شيخ سيد، ما الذي لا يعرفه شيخ سيد، شيخ سيد، ما الذي لا منزله شربين. بعد أن ضربه الاكتئاب حتى فقد النطق. يعني أنا ذهبت إلى الشيخ سيد ده وهو مريض، لم يكن أتكلم. أصابه الاكتئاب. ما هذا؟ القرآن غير قابل ها؟ للتحريف غير قابل للتزوير ممنوع. أريد أن أصل معلومة إلى عبد الرحمن. القرآن غير قابل للتزوير غير قابل للتحريف. وربنا سبحانه وتعالى قيض هؤلاء العلماء للدفع عن المصحف، لذلك أننا كان لدينا شيخ ينس من الشيخ المنسي، فابنه يقول لي أنه مرة أراكب معه، ونزل الموقف هنا. فلما نزل الموقف، رأى رجل معه راكب عربية سواء معه، شريط للشيخ مين عنطر، فاركب وراء حتى وصل بلده وقال له هات الشريط دي الشيخ عانتر كذا وصفته وعير نعته كذا وكذا وقال له الشيخ يا عم الشيخ وأنا عندي شريط تانية قال هات وقام وخيد حريقة من باب المنافح عن, إيه؟ ها؟ عن كتاب الله من باب المنافح عن كتاب الله لا أريد أن أوصله لك حكتين الحاجة الأولانية اجماع الامه في عهد النبي صلى الله عليه على حروف القران اجماع الامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ايات القران اجماع الامه في عهد النبي على سور القران ولذلك احنا عندنا اللي من القران بايه كيف وبخلاص كده هذا القرآن غير قبل لايه لا للتحريف ولا للتسوير. لأن المصحف الذي لديه هو المصحف الذي لديك. هو المصحف الذي لديه فلان. لا يوجد هذا أيضاً. هو مصحف واحد. حسنًا؟ أخذ بالك من المصحف. أيضًا أنا أريد أن أصل إلى شيئاً. إن شاء الله لا أستطيع بالك من هذه لما ننتقل إلى شيئاً. في يوم من الأيام إسرائيل أرادت ضرب المصحف في بطعن. فطبعت مصاحف وهذه المصاحف محرفة صور مبتورة وآيات مبتورة وكل شيء مبتورة وقاموا منزلين المصاحف هين؟ في إفريقيا بعيدة عن الأزهر وقاموا مليون إفريقيا بهذه المصاحف مين بقى اللي على صلة؟ الأفارقة؟ على صلب الأظهر يلموا المصاحف يبعثوا فين الأظهر فالأظهر خذ باله من إيه من الذي يبلغوا الأمر لا الذي يبلغوا هذا الأمر الملك فاهد يوم الملك فاهد يعمل إيه مجمع الملك فاهد لطباعة المصحف الشريف. يعني شوف العظمة غير قابل للتزوير يعني المصحف ده ربنا مقيد له ناس كده ما تفهمش سواء خواجات سواء أجانب سواء يهود ربنا عمل كده ربنا قيض للي قيض اليهود عشان يعمله كده عشان الملك فاته يعمل المجمع معي إخواني إذن هذا القرآن غير قابل للتحريف وكل يوم يزداد رسوخا يعني زمان ما كناش نعرف إلا المصحف دلوقتي الاذاعات دلوقتي كمبيوتر دلوقتي التسجيل والشرايط كل يوم يزد ايه رسوخا ان نحن نزلنا ذكرا وان له قبل كده كانوا بيكتبوه بالايد فربنا قيد جوتنبرج بتاع المطابعه عشان المصحف يتكتب ايه من المطابعه نعم ها؟ شوف في يوم من الأيام جلادي عضو مجلس الشعب البريطاني أو مجلس العموم البريطاني وقف كده قالوا انتوا عايزين تنتصروا على المسلمين لابد من تحطيم هذا وامسك المصحف ام مزعه ام واحد من الناس اللي قاعدوا قالوا انت خايب البعيد خايب هذا المصحف إنما هو في صدور المسلمين، وليس في, في كتاب الم... المصحف هو, هو الكتاب الوحيد الذي يحفظ من ألف إلى يائي على ظهر الأرض. ما يوجد كتاب يحفظ على ظهر الأرض فيه، قال له المصحف. أرى هذا العجب، أرى علي الباكستانيين، أرى الباكستانيين حفظوا المصحف من ألف إلى يائي، بلغة عربية فصيحة. ساعة ما يخلص المصحف، لم تكن تعرف ما؟ يتكلم أي شيء، هو المصحف فقط. شيء يعني سبحان الله، يعني. الشهد من كلامي أن المصحف غير قابل للتحريف والتبديل، وهذا القرآن أنزل للناس كافة، والله عز وجل أرسل به محمداً صلى الله عليه وسلم في مدة 23 عام، وقد تم جمع المصحف في عهد النبي صلى الله وتم جمع أيضاً في عهد أبي بكر وتم جمعه أيضاً في عهد من عثمان بن عفان لما كتب سبعة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار وهذه المصاحف هي مصاحف إيه؟ هي مصاحف عثمان رضي الله عنه. الشيء من كلامي كلام الحسازة إن المصحف غير قبل إيه وأنا أقول لكم حاجة غريبة جدا. الجماعة بتقول المصحف دول. فيهم حاجة غريبة جدا. ما يعرفش على المصحف. ولو حاول يعرف حاجة ثانية ما يعرفه. وكأن ربنا عمله كده. هو متبرمج كده. يعني مثلا تلاقي مثلا راجل حافظ قرآن حلو قوي وبيحافظ تجويد وبيحافظ قراءات وبيشجر. قل له اسأله في الفقه كده. ما يعرفش. اسلف العقيده ما يعرفش <تصفيق> اه هو بيحسب ولو حاول حاجه ثانيه هو ربنا عامل فيه كده عامل زي التسجيل هو كده اه بتاعه على قد كده بس <تصفيق> بجد انت تستغرب ان هذا الذكاء مقصور على كده ليه لان ربنا عمله كده لحفظ كتابه لحفظ كتابه وده كلام في غايه الاهميه خلاص يا اخواني نعم. يبقى المصحف جمع اول جمعه فين في عهد مين النبي صلى الله عليه وسلم الجامعه الثانيه جامعه ابي بكر خدوا المصحف لما خدوه ده عند السيده في عهد عثمان <تصفيق> حتى الكتابه بتاعه المصحف يسموها الكتابه العثمانيه او الرسم العثماني نسبه الى نعم نعم لا يعني هو الكلام في الباب ده كلام واسع بس أنا مش عايز أنا مش عايزي إخواني الكرام أنا مش عايز أوسع دائرة البعث عشان أنت متوشي مني أنا عايز أوصل معلومات بسيطة القرآن جمع في عهد نفسه نزل الجمع نزل اتحفظ نزل قرئ به نزل عرفه الناس دي اللي انا عايز اوصلها خلاص بس خلاص مثلا لمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم على ونحن نعتقد بأن الإنجيل هو الذي أنزل على النبي عيسى صلى الله عليه وسلم. الأنجيل الموجودة هو إنجيل واحد. من الذي يجعلهم أنجيل؟ لا تعرف. فهي عندك يقول لك إنجيل مرقص وإنجيل متة وإنجيل يحنى وإنجيل لوقة أو لوقة الأول بعد يحنى. ما سيبنا من الأنجيل، دعونا في الأنجيل لهم يعترفونها. خلاص؟ يبدو الأربعة الأنجيل. الأنجيل الأربعة هذه. هذه. واحد. واحد. واحد. لم تسجل في عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم. إنجيل متى؟ وانجيل مرقس متى مرقس مرقس بالصاد او بالسين مرقس انجيل متى انجيل مرقس انجيل ايه شوف انت متشوق انت تعرف مين يعني انا لما اجي اقول لك مثلا زي ابن اسو تقول له صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتبه الوحي شخص معروف الهويه وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر الوحي وكان مكتبه اما اقول لك مين ابن مسعود تقول له لا, لا, لا لا يقول لك أبي بن كعب سيد القراء ومن كان من كتبة الواحي وكان من حفظة كتاب الله وكان من المعدودين في الحفظة. علي بنائب طالب نفس الكلام من علماء الصحابة واتربى في حضن النبوة عثمان كان من حفظة كتاب الله ومات أو استشهد رضي الله عنه هو يقرأ كتاب الله. ابو بكر كان من حافظ كتاب الله عمر كان من حافظ الله وكان يا ام المسلمين وكان ابو بكر يا ام المسلمين وكذلك عثمان وكذلك عمر خد مع حضرتك فدول ناس معروفه معروف الهويه انا ما بتكلمش عن ناس جايين من القمر انا بتكلم عن ناس لمرقص ليس من الحواريين ايه الحواريين اصحاب عيسى, أصحاب عيسى. الحواريون النبس صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام حواري عيسى اي اصحابه الخلص الذين اصطفاه من قومه هؤلاء الخلص الذين اصطفاهم من قومه ليس منهم متى وليس منهم مرقص وليس منهم لوقة وليس منهم يوحنى لا لسه ده. خلاص خلاص يا إخواني خلاص لا. كلام في غاية الأهمية كلام في غاية الأهمية فلما تقول لي نؤمن بالكتب آه نؤمن بالكتب نعم الكتب التي انزلت نعم التي انزلت ولكن ما هي الكتب التي انزلت الانجيل مثلا انزل طب ما هو انجيل واحد مش اربعه هذه الكتب اللي احنا بنتكلم عليها هي الاناجيل التي تعترف بها ايه ها الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الارثوذكسيه الكنيسه بتاعه روما وكنيسه الاسكندريه اكبر في العالم الكنيستين دول يعترفون بهذه الكتب طب انجيل برنابة لا يعترفون به أي انجيل آخر لا يعترفون به إنما يعترفون بهذه الأنجيل الأربعة. خذ بالك. تجي تقول له إيه مثلا. طيب يهوذى الإسخريوطي كان من الحواريين ولكنه وخان عيسى صلى الله عليه وسلم. يهوذى الإسخريوطي. الذي دل جنود الرومان على عيسى آه، الذي ألقى الله عز وجل شبهه على إيه؟ شبهه أو شبه عيسى عليه يهوذى خلاص طب احنا متوقعين ان متى يكون ايه على طريقنا احنا بقى متوقعين ان متى كان من حواري عيسى وكان مصاحبا له في الذهاب والمجيء وما شبه ذلك وأخذ عنه الإنجيل لا ام متى واحد من المسيحيين في يوم من الايام سمع قصص وحكايات عن الانجيل ورواياته وتو قام كتبه في كتابه سما انجيل ايه ها متى سيدنا عيسى كام سنه 200 سنه فما فوق بالله عليك بعد 200 سنه لسه جاي تفتكر ما قالش راجل ده الواحد بيبقى من شربينه من البلدنيات ومن تربي في وشه وتقول له اسمك ايه؟ فبعد 200 سنة جاءت تكتب خلبيع حماك 200 سنة بقول لك 200 سنة مش اقول لك عشر طيام ولا يوم 200 سنة انجيل متى انجيل مرقص مرقص كاتب الانجيل ليس من الحواريين مش كتب الانجيل بعد فتره زمنيه طويله تبلغ 200 سنه هم كلهم 200 سنه فما فوق منهم 400 سنه يبقى انجيل ايه متى ومرقس لوها نفس الكلام ليس من الحواريين وكتب بعد 200 سنه انجيل يوحنا وده اخر واحد فيهم يعتبر ده الانجيل نوبا ها ده يعتبر ده اخرهم فوق 200 سنه لا ما هو يهوذا هو اللي خانه بس مش كل الـ مش كل الـ ومنهم وكفر الطائف فايدنا الذين امنوا لا لا لا ما هو اصله ايه لا يا الذين امنوا نكون انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال نحن انصار الله فامن الط من الذين كفروا من بني اسرائيل وكفر الطائف فايدنا الذين امنوا على دو فاصبحوا ظاهرين وعلى فكره الايه دي الصوره دي من صور اللي احنا بنسميها عليه, احنا عليه النصر والتمكين يعني الربط بتاعها اسباب النصر والتمكين فاخرها اللي هو ايه بقى اللي اسمه ايه بقى فيها اللي هي الايه دي ها؟ ها؟ المقطع الاخير يخص ايه, إيه؟ الخامس لكي ننصرنا ، يجب أن ننصر من خلخلة المجتمع لكي تظهر إلى طبور الخامس ، طبور الجواشيس ، طبور الخوانة ، طبور الظلمة ، هذه هي الرابط في هذه السورة العظيمة ، أخذ بالك من الكلام ، المهم ، فهذه الأربع أنجيل ، أخذ بالحضرتك ، أنا أريد أن تركز معي ، أنا أريد أن تركز معي ، لدينا كم أنجيل؟ اربع ايات من اسباب اتهامها واحد انها لم تكتب في عهد عيسى من اسباب اتهامها لا ما هما ما كده ما حدش ينكر الكلام ده كلام مكتوب عندهم وانا هجيب منين وانا هجيب منين اصلا يعني منين. هذا كلام مكتوب عندهم هذه الاناجيل سجلت بعد كم سنه 200 سنة. سنه فما فوق خد بال المفروض ايه اخواني ان المشكله واحده صح كلنا للاجانجيل الانجيل كلها ايه؟ هاه؟ يعني لو, جب... لو جبت مثلا مثلا من حوادث مثلا ولاده عيسى لازم كل الانجيل تبقى ايه؟ متطابقه لو جبت حادثه مثلا العشاء, الأخ... العشاء الاخير لازم تكون ايه؟ متطبقة. اي حاجه تخص النصرانيه لازم تكون ايه؟ يعني مثلا تلاقي قصه وتلاقي كل ايه كل انجيل ايه ها نظام لوحده فهذا يثير ايه, يصير إيه, يصير إيه يصير الانتباه اللي هو غير لوقة غير غير يوحنا غير مرقس وكل واحد بقصه وكل واحد بحكايه وفي الجزئيه البسيطه يختلفون فيها بهذه الطريقه المثيره للتعجب ويقول لك اه 1 هؤلاء ليسوا من الحواريين الاناجيل لم تسجل ولم تكتب في عهد عيسى الاناجيل كتبت بعد حوالي 200 سنه على الاقل ما فيش تطابق بين ها الاناجيل لكم حاجه بقى غريبه جداً. <تصفيق> حاجه غريبه جدا انتم هتاخدوا بالكم منها لما تخشوا الايه دي ان الجماعه الذين يتكلمون عن الاناجيل الذين يتكلمون عن الاناجيل تفاجئ بانهم يحرصون جدا على جمع نسخ من الاناجيل يعني ايه يعني مثلا افرن إن مهتم ايه الاناجيل وكده عندي النسخه بتاعه مصر وعندي نسخه بتاعه كامبريدج وعندي نسخه بتاعه اليونان وعندي نسخه مش عارف ايه واتفاجئ ان بين النسخ ايه اختلافات الله اكبر اهدى في انجيل واحد في انجيل واحد اه لا في نقط معينه في نقط معينه في نقط معينه تلاقي فيه اختلافات تقوم تستغرب الترجمه هنا غير الترجمه هنا غير الترجمه هنا وكل واحد له ايه ترجمه ممكن يزود ممكن ينقص ممكن يغير في الترجمه كلام يعني يسيرك ولذلك انت تلاحظ ما فيش واحد يشتغل في النصرانيه ويتكلم عن النصرانيه الا وهو مغرم بالانجيل يعني مثلا وانت رايح الصين يقول لك لو لقيت لو لقيت مص في الصين هاته لو انت رايح لندن يقول لك لو لقيت انجيل هاته لو انت رايح في اي حته يقول لك هات لي انجيل ليه ها لأنه حتى يسجل الاختلافات في الترجمه في الترجمات. بقول لك ده اصح انجيل هم يعتبرونه التنجيل الاساسي مثلا تفاجئ ان في اختلاف عن انجيل هنا في مصر حد فاهم حاجه بالله عليك هل هذا انجيل يحب يبقى ناؤمن بالانجيل الذي انزل على عيسى بس هات لي الذي انزل على عيسى هو كان في ناس بيوصفوا الشارع ده نعم بيوصفوا الشارع اه الشريعه بس في حاجات وقائع بقى عن ربنا نفس الكلام بالنسبه لمين ها ولذلك عندهم في لما حملة الامريكان حملة الامريكان على العراق فعملوا حاجه اسمها الفرقان واد اسيس انت واخد بالك واد اسيس في فلسطين عمل لهم حاجه اسمها الفرقان على انه يخالف المصحف يعني و قام نزلوا كده زي اللعبه يعني بتقولوا ان المسلمين ايه هيبلعوا الطعم ده ولا حاجه اهو ابله طبعا هو مش ابله هو عارف كل حاجه بس تلاقيه بياكل عيش يعني ما تلاقي الامريكان برده غزو صح خد بال حضرتك وخد ودولارات وكل حاجه خد بال هو مش ابله ولكن حاب ايه يعني يقول لهم انا بسعدك اهو الفرقان ونوزعه على الكويت ونوزعه على العراق ونوزعه على مصر وطبعا ساعه ما نزلت النسخه بتاعه مصر دي الدنيا هاجت هنا في مصر وخدمت هناك وبقيه العالم الاسلامي طبعا اهبل فبقوله ليه الكلام ده قال لك لان عندهم في أمريكا، ممكن الانجلي يبقى في كلمه الصبح يحذفوا كلمه ويحطوا كلمه ثانيه عادي خالص فهم بيتقلموا ان المصحف ايه قلت لك يا عزلن شطب عن آيات الجهاد. شطبوا عن آيات الجهاد التي تعبانها هذه. كان, كان غيرك أفسر. يعني بريطانيا حاولت هذا الكلام. لا أعرفت أبداً. ودخلت بلاد الإسلمين وخرجت بخفية حنين. ولم تستطع أن تنان من القرآن شيئاً. أحد معي. خلاص. لما تقول لي أن أعطي الإنجيل وعلى عيسى أقول لك نعم. أمن رسوله بما أنزل إليه ها؟ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فنحن نؤمن بالكتب التي أنزلت. لكن فين الإنجيل الذي تتكلم عنه هاتلي الإنجيل الذي أنزل على عيسى. خلاص. خلاص يا أخوانا. وهذا هو السر. كان معانا ولد شماس اسلم كان اسمه عماد مهدي بيجي هو في الفضائيات عماد ده فمش كنا في حوار ايه كده فقال لك على حاجه قلت له نعم قال لي خد بالك ما كتبه ابن القيم في هدايه الحيارى عن الاناجيل اللي كانت موجوده في زمانه لا يمشيش مع الزمن اللي جاي. قلت له لي يا شيخ. قال لي الكلام اللي كان موجود في, في الاناجيل. ليس موجود في الاناجيل اللي ايه؟ <تصفيق> طبعاً ده شماس. كان شماس واسلم. طبعاً كلام غريب. انت ما تسمع الكلام ده غريب. فاني بقوله لك ما تسمعه من بره. اه يعني لا في الكنيسة اقلي من الاسيس بتاقل يعني. ما عرفش يا بس هو كان شماس وصغير في السن. عماد مهدي له. ما الذي أريد أن أصله إلى هذا الكلام هو أن هذا الكلام في غاية الأهمية. أريد أن تسمعوا مني ولا تسمعوا من أحد غيره. أريد أن أمم متخصصين في هذا الكلام. هذا الكلام أريد أن تسمعه لكي لا تستغربوه. هل يبعنا شيئا؟ عندما تقرأ الكتب القديمة، تقرأ من أين؟ من القرآن وانت جاي. لا تقرأ بكتب دي وانت جاي. تقراه من القران وانت جاي لما تقراه من القران تعرف تحكم عليه خد بين حضرتك بين بي مثلا يوحنا بين يوحنا عليك اكتب ايدك الكتاب ما هو طبعا في من, من الانجيل السابق ولكن اين هي ده الكلام اكيد بس يبقى صدق القران ولا صدق؟ صدق اه خد من اللي فكان في واحد اسمه بولس بولس كان يهودي وبتالي من انطاكيه عارفين انطاكيه؟ في تركيا دلوقتي فالخواجة بولوس كان يهودي ده بعد موت سيدنا المسيح عليه السلام وكان يتفنن في ضرب النصارى وثب دعوة المسيح ولعنة المسيحي صلى الله عليه وفي يوم الأيام تبدى له المسيح وأغمى عليه يعني ظهر سيدنا المسيح وهو كان ميت وأغمى على بولوس وان بعدها ودع النصرانيه فسبب كل فساد دخل النصرانيه مين ها الخواجه بولس لدرجه انهم يقولوا هذا الدين ليس دين المسيح وانما هو دين مين بولس الرسول حتى له رسائل بسمها رسائل بولس خد بالك حضرتك يبقى في حاجه اسمها اناجيل وفي حاجه اسمها رسائل الرسائل تنسب لمين للخو حاجه بولس خلاص حد لا بولس لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا قوي قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حد معايا طب خليك بقى هذا بالنسبه للاناجيل وأنا حاولت اختصاراً وإجمالاً أن ألخص لك كيف تذاكر الأناجيل واحد بالنسبة لنسبة الأناجيل إلى أصحابها ونسبة هؤلاء الأصحاب لعيسى المطابقة والمخالفة بين الأناجيل في الحديثة الواحدة ولذلك أي واحد يتكلم عن الأناجيل يقول لك لا لا لا هنا اختلاف هنا اتفاق هنا هو يتكلم في حتة واحدة هل تولد في بيت لحم أو الناصرة؟ يستمرون بأنه يختلفون بيت لحم أو الناصرة هل تفعل هذا؟ أخذ بالك مني أما بالنسبة لموسى صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء الناس أنزل الله عز وجل على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم التوراة وانصار شري... واليهود في شريعتهم قريبون جدا من المسلمين يعني بالنسبه للذبائح والحاجات قريبين مننا ولكن في الوقت نفسه ابتغدوهم يخالفونا ويبدلون في كتابهم ده بالنسبه لايه اليهود ومن أشهر القصص قصة عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام كان إماماً فيهم وكان عارفاً عالماً حبراً فاهماً للتورا فالنفس صلى الله عليه وسلم اختبرهم ما تقولون في عبد الله بن سلام ألو خيرنا وابنو خيرنا متح للصبح قال لهم لقد اسلم قالوا سوء سيئنا وابن سينا ومقلبين ايه الاسطوانه فين ممكن في حادثه الزنا وجايبين الست الزانيه من عندهم وصاحبك قال له نبشى صلى الله عليه وسلم نحكم في التوراة فجابوا التوراة عشان نبشى صلى فيها فصاحبك اللي بيقرا التوراة حط ايده على ايه على ايت الرج فعبد الله بن سلام قال له خليه يرفع ايده يا رسول الله فرفع ايده على اي طبق فلاقيه اي طبق قال له خلاص يترجم. فهؤلاء الناس كانوا يتأكلون بهذا يحرفون. خذ بالحضر لك يحرفون. هذا بالنسبة لكتب بتاعتهم بالنسبة لالتوراة. جماع النصارى جماع اليهود جمعوا كتابين دول العهد القديم اللي هو التوراة. والعهد الجديد الذي هو الإنجيل وضعه فيه كتاب واحد يسمى الكتاب, الكتاب المقدس كذلك الكتاب المقدس عبارة عن إيه؟ العهد القديم التوراة والعهد الجديد الذي هو الإنجيل ها؟ ما هم يضمنوا كله ما هو التوراة لا بالنسبة للنصارى واليهود أخذ بالك من القادم أما بالنسبة لشريعة اليهود والشريعة عند اليهود يمثلها كلام الأحبار مش كلام رب العالمين كلام الأحبار وتفسيرات الأحبار وكلام الأحبار منذ عهد بعيد جدا والمسألة الفلانية ماذا قالوا فيها الأحبار والمسألة العنانية ماذا قال فيها الأحبار فهؤلاء الأحبار كتبوا كتبا والف مؤلفات ونشروا علومًا هذه العلوم جمعوها في كتاب يسمى باسم ها التلمود يبقى من الذي كتبه أحبار. الاحبار الاحبار يمثل كتاب الشريعه بتاعهم يمثل كتاب ايه بتاعهم ويحرصون حرصا كاملا حرصاً على عدم نشر التلموت وعلى عدم اطلاع الناس عليها. اللي هو كلام الأحبار. ما أنت عمرك, انت عمرك نزلت السوق وقعت شيء ما التلموت. ما هو في, في بعض الأزمان وقعت نسخة في مجمع البحوث الإسلامية وحاولوا نشره وترجمته. ما أخذ فلما هم كانوا حريصين جدا ان التلمود ده ما حدش يطلع عليه ولكن احنا لما دخلنا في حرب كان المسلمين ايه حريصين الحصول على نسخه من التلمود على ترجمه التلمود على نشر التلمود وده السبب في نشر ما في التلمود ان العرب والمسلمين كانوا حريصين على نشر هذا لفتح اليهود حد فاهم حاجه هل تفعل الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس يتكلم عن أنبياء والرب هذا هو عقيدة عندما يكون شريعة هل ها؟ التلميذ كتاب فيق دكتور خاص بيهو التلميذ مقدس خاص بيهو ها، الإنجليل والتوراة طب بالله عليك كيف امن بالانجيل أؤمن كيف امن بالتوراه كيف امن بالانجيل ولذلك انت لما تقرأ مناظرات ديدات يعني انت لما تقرا ما تسمع مثلا دي دات هو واقف على المنصه وهو بيناقش ويغارت الاسيسي الناس نصارى بالكوم وقال له اتحداك لو قريت الصفحه دي قدام الناس من انجيل بتاعك ليه كلام فاحش لا يليق بكتاب رباني ولا يليق بالانبياء سيغاسو غيرت رفض على الناس اخو قال له اتحدىك على الناس الاعداء وهم اللي شافوا الايه لديدات الله عليه وعلى فكرة ديداد طلب مناقشة من بابا الفاتيكان وأبا بابا الفاتيكان قالوا لا خذ بالحرائق فطبعا ده لو يقدر يناقش ديداد دي كان ما كانش يساب ديداد كان راح له جنوب إفريقيا ما انتظرش ان ديداد يروح له فين أوروبا فده اللي أنا حبيت أقوله بس في, في الكتب المقدسة بالنسبة لسيدنا المزامير اللي هي مزامير صلى الله عليه وسلم في عباره عن ايه عباره زي الاناشيد كده او الثناء على الله سبحانه وتعالى صحف ابراهيم لا نعرفها ولم نتطلع عليها يبقى خلاص يبقى نحن نؤمن بكتب الانبياء السابقين جمله جمله ولكن لما تيجي تقول لي هي دي التوراه اقول لك لا هي دي الانجييل اقول لك معلش خلاص حد معايا نعم مناسك الله أعلم، لكننا نعرف أن صحف إبراهيم أنزل الله عز وجل على نبي إبراهيم. ماذا فيها الله أعلم. ولكن اللي لا نقدر أقوله. أن هذه الكتب حرفت من ذلك ربنا قال كده على أحبار اليهود والنصارى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند فويل له مما كتبت ايديهم فويل لهم مما خلص ده الكلام اللي انا عايز اوصله لاخواني ان نؤمن بالكتب نعم نؤمن بالكتب ولكن كتبني التي اخبر بها الله عز وجل واخبر عنها اما الكتب التي حرفت خد بالك خد بالك خد بالك هؤل الكلمة عشان بس تعرف مدى التحريف الذي وصل إلى هذه الكتب خلاص خد بالك من الذي ترجم رباعيات عمر الخيام أحمد رامي هو الذي ترجم رباعيات عمر الخيام صح أو أنه صح لأن أحمد رامي كان يعلم اللغة الفارسية واللغة العربية وكان شاعرا فترجم رباعيات عمر الخيام من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية ه recht صح كده طب شوف من الذي ترجم الاناجيل من الذي ترجم الاناجيل مين <تصفيق> الذي ترجم الاناجيل لا مسلمين ازاي بقى مين في النصارى اسمها كده الترجمة تتأثر بصاحبها ويقول لك مثلا إيه؟ بالك. الترجمة عشان تترجم صح لازم تعرف اللغة التي, التي تترجم عليها معرفة سليمة واللغة التي تترجم عنها معرفة سليمة يعني مثلا أنا أقرأ مثلا أجيب ربعيات الخيام وأترجمها يجب أن أعرف لغة فلسية جيدة وعرف لغة عربية جيدة جدا لكي ترجم من الفرسية العربية كذلك سترجم كتب شيكيسبيير مثلا يجب أن يكون يعرف اللغة انجليسية جيدة جدا ولغة عربية كويس جدا. كذلك سنقل نجيب محفوظ للغة المسلا المانية يعني أعرف لغة عربية جيدة جدا ولغة المانية جيدة صح طيب من الذي ترجم الأناجيل؟ لا تعرف من الذي ترقب التوراة، لا تعرف. حسنًا، عن أي لغة ترقم؟ عن اللغة الآرامية التي هي السوريانية؟ عن اللغة العبرانية أو اللغة اليونانية؟ حسنًا، عندما ترقموا من العربية إلى العربية، ترقموا عن اليونانية؟ أخذ منك، أو ترقموا عن الآرامية والعبرية؟ عندما تقوم بقى انت تناقش الكلام ده واخد مالك تدوخ وتجد نفسك داء عارف انت لقى الواحد جارك النافس وعارف انت ما تكون ايه فيه حاجة تخنقت منها كده تكون حاجة مثلا يعني انت رايح تطلب الحق مثلا وكلمة تنوز وتنتهي تفاجأ انك انت دخلت بدوامة وما فيش حد بيجاوب حاجة تتخنقت ومتسيب الكتاب وماشي اه, آه ما شفت ما هو أنت ما تيجي تقول لي فلان ترجم كذا مثلاً أنيس منصور ترجم كتاب العظماء ومئة ها أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ده من اللي كاتبه فلان من اللي ترجمه فلان كله كله كلام واضح طب أنيس منصور ده بيعرف في إنجليزة لما بعرفش عشان نشوف ابيعرف طب بيعرف لغة عربية ابيعرف ممكن يستعيل بحد ممكن كلام كده واضح ولكن التوراة عن أي, كتا... عن, أي... عن أي لغة ترجمت، عن اللغة اليونانية أو اللغة العبرية أو اللغة الآرامية والسوريانية؟ هذا لا أعرف شيء، فهذا يدعوك إيه؟ ها؟ للشك في مثل هذه الكتب، أنك أنت ترتاب في هذه الكتب، وهذا هو السر أن هم يعني أي واحد أو أي نصراني يمكن أن تزعزعه. أخذ بالحضر لك، إنني أحبت فقط أن أذكر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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم هم الكتابة والميزانة ليقوم الناس بالقصة أي بالعدل. طبعا الشيخ لا تكلمش على التحريف على هذا الوجه ولكن الكلام يجب يكون واضح كده. ما رأيكم في الكلام كده؟ لا الكلام كده ممكن يتقرأ ولا ايه؟ أنا لم أحبتش أقوله على طريقة العقيدة وفلا نجل عليه كده وفلا نجل عليه كده ويقلب. بسنة حبيت أنني ايه؟ الأخ من إخواننا يكون أو أوسع أفقاً في هذا الباب على كل حال نحن معدنا السبت جيد إن شاء الله فأنا أعمل عملية إن شاء الله يوم لأربع إن شاء الله فأنت تدعو لنا والشيخ حتم بقى يشوف حد بقى يقول درس يوم السبت جيد إن شاء الله أسأل سؤالين أنا معي كتابين أسأل سؤالين عشان بس إيه بالنسبة للرجاله هنسال سؤال انا معايا كتاب سيره ومناقب امير المؤمنين عثمان اسهل الاسئله اه اسهل الاسئله خد حد يعرف حد ناظر ان ساره مناظره شهيره وسجل ذلك في كتاب حد يعرف ناظر ان ساره شيخ مين؟ اسوه؟ أن مصر بفضل الله عز وجل تعرف هذا الباب لوجود النصارة في مصر ومن أشهر هؤلاء لواء مهندس أحمد عبد الوهاب واللواء مهندس أحمد عبد الوهاب هذا شارك في الحملة التي قام بها ثلاثة من علماء مصر على قساوسة السودان وأسلم منهم عشرين قسيس المهندس لواء مهندس أحمد عبد الوهاب وهذا لا يوجد كيف أحمد أبو هابده. بالنسبة للأخوات، سؤال باكرة؟ بالنسبة للأخوات، أخذ بعض الحراك؟ أذكر أو أذكري كيف قمي على القرآن الكريم أو كم مرة قمي على القرآن الكريم؟ جمع الأول، جمع الثاني، جمع الثالث؟ حسنًا في التجاه لا ده كتاب سيره ومناقب امير المؤمنين علي بن ابي طالب لو حد جاوب يبعت لي بس في ورقه طبعا واخذت الورقه الثانيه في ورقه ثانيه <تصفيق> طبعا العه الجمل في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الجمع الثاني في عهد ابي بكر الجمع الثالث في عهد عثمان طبعا وده كلام في غايه الاهميه فانا استاذن الاخوات يعني وهدي الورقه الاولى ايه الاجابه لان هم اجابوا الثلاثه اجابه صحيحه فانا اخلي للأولى إن شاء الله وان شاء, الله شاء الله بعد العيد ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي وله